Bürde. Hırka Kasidesi. 6. Bölüm. Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri Hakkında. Ayatu hakkin min er-Rahman muhtasatun. Kadimatu sifatu'l-mawsufi bil-qadami. Lem taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil-ma'adi wa an 'adin wa an irami. dâmet ladayna fa faqat kullu mu'cizatin minen-nebiyyin iz ja'at wa lem tadum. Muhakamatun fama yubqina min şubatin. لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تتلها خيفة من حر نار لظى أضفأت نار لظى من وردها الشبم كأنها الحوض تبيض البجوه به من العصات وقد جاءه كالحمم وكالصراض وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهوى عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمة لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترغى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقد تمت جميع الأنبياء بها، والرسل تقديم مخدوم على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرق لمستنمه، خفظت كل مقام بالاضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي، كي ما تفوز بواصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتب عن العيون وسر أي مكتتم، فخرت كل فخار غير مشترك، فخرت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم.